فتَرََّذينَ فِي قُلُوا بِهِم مَ رَض يسَالِعونَ فيِيهم يَقولُونَ نَقْشَاء أَن تُصِبَ لدَائِرَ فَأَسَ اللَّ أَ يَأتِيَ بِالفَدحِ أَوْ أَمرم مِن غِندهِ فَيُصْبِح عَمَا أَسَرُّ فَيُصْبِح على مَا أَسَرُّوا فيِي أَنْفُسهِم نَادِمِين.